بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آية ندبيني كفر وردقار تيك البخاوان في لكان آية فرفي لكياني بوتل نكر وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ونردية سريان بالندي زور پول پول بدبارانيان دكردن بوردزيخي قلين فجعلهم كعصف مأكول سرانجام وكاي خراوي